بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ما زلنا نتكلم في كيفية القصاص ومن والاختلاف فيه. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على كيفية القصاص. ما يتعلق به من الأحكام زلنا بابه القصاص والاختلاف الدرس القصاص فذكرنا على يتعلق صوته ذكرت فقرات كيفية كيفية في فيه في في فقرة به وقد وقد آخر الدرس ل أ ن ه لو اختلف الولي والجاني فقطع ا ا ل ج ن يد ي إ ن س ا ن و ث ر ت قطع يده وثرت اليد إ ل ى يد م ا ت خاكبة ا ل ظ ا ه يده ر قطع بعد ن ق ط ع م ا ت فزعم الجاني أ ن ه يوجد سبب آ خ ر للموت غير قطع اليد وزعم الولي استرايه ونحن ذكرنا في الدرس الماضي بانه أ ن ه ذ ي ي ع ل أنه يدفع دية كاملة أو أ نصف ه يدفع ن ديه ة الصورة التي كانت قبل ذ هذه هذه الولي حتى يأخذ كاملة. الذي يصدق بهذه ه يده هو بعكس سببا قطع فجعم للموضع كاملة الصورة الصورة الجاني الدية الولي الصرايا الدية الحالة نصف وجعم آخر يصدق يدفع الغيب حتى حتى بالتاكيد ماذا قلت ا ل ع ل في هذا أ ن ا ل أ ص ل عدم ا ل س ر ا ي ة في ا ل ص و ر ة التي قبل هذه صواب هذا ا ل أ ص ل عدم وجود سبب آ خ ر حتى يصدق الولي ل أ ن الذي ادعى السبب ا ل آ خ ر هو ح ج ا ن ي ا ل أ ص ل عدم وجود سبب آ خ ر نعم فقط ل ت ص ح ي ش التعليل لهذه ا ل ص و ر ة الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم إ ن شاء الله هو بمستحق القصاص ا من الذي يقتص ا ل م ج ن عليه مات أ و قطع ك د ا ه مثلا فمن الذي يقتص له ان مات فلا بد من آ خ ر يقوم بالقصاص ت أ و يطالب ف ي ه وان قطع ك د ا ه لا يستطيع أ ن يقتص لنفسه فلا بد من آ خ ر مثلا يقوم بهذا العمل فمن الذي يستحق, الذي, الذي يستحق القصاص ومن الذي يستوفيه هل يستوفيه الذي جني عليه بنفسه فيما لو كانت ص و ر ة ص و ر ة قطر مثلا أ و يستوفيه أ ه ل بهذا من القادرين عليه وهل ا ل ا س ت ف ا ء يكون بمجرد ا ل ج ن ا ي ة أ م لا بد له من إ ذ ن ا ل إ م ا م صور م ت ع د د ة سنتكلم عنها إ ن شاء الله بالتفصيل أ و ل ا من الذي يثبت له الحق حق القصاص إ ذ ا كان في النفس إ ذ ا جني على إ ن س ا ن فمات من الذي يستحق ا ل م ط ا ل ب ة بالقصاص من الذي يرث هذا قال الصحيح ثبوته لكل وارث كل وارث من ا ل و ر ث ة من ذوي الفروض أ و العصبات يرث حق القصاص وليس معنى هذا أ ن كل فرد من ا ل أ ف ر ا د يرث كل الحق و إ ن م ا المراد بهذا أ ن حق القصاص يثبت لجميع ا ل و ر ث ة فيكونون مشتركين في هذا الحق على قدر ميراثهم النصف, فله النصف. وإن كان يبث فله الربع الربع كان يبث السدس فله السدس وهكذا هذا ا فله فله على وإن وإن يبث يبث ي س ت ق ف ا ل و ر د ة جميعا يرثون هذا الحق فلو خلف قتيل ز و ج ة وابنا مثلا ا ل ز و ج ة لها ث م ن من الميراث و ا ل ب ق ي ة للولد فهنا يكون ل ل ز و ج ة ث م ن ا ل ق ط ا ع يعني ترث ث م ن هذا الحق و ا ل ب ق ي ة للولد ولكن ا ل م ش ك ل ة فيما إ ذ ا كان فيهم صغير أ و كان فيهم غائب ماذا نعمل إ ذ ا كانوا جميعا موجودين فلا إ ش ك ا ل يتفقون على ك ي ف ي ة من الكيفيات إ م ا أ ن ي ق ص و ا و إ م ا أ ن يعفوا على مال و إ م ا أ ن يعفوا بدون مال بدون د ي ة يتفقون ولكن ا ل إ ش ك ا ل يقع فيما لو كان فيهم صغير أ و كان فيهم غائب ولو حق في هذا القصص مهما كان حقه صغيرا فله حق فيه قال لا بد أ ن ينتظر غائبهم حتى يحضر و لا بد أ ن ينتظر صبيهم حتى يبلغ عاقلا و إ ذ ا كان فيهم مجنون فلا بد أ ن تنتظر إ ف ا ق ت ه ل أ ن القصاص وضع للتشفي والصغير والغائب لهما حق في هذا القصاص من اجل التشفي ولو أ ن آ خ ر اقتص للصغير ما ي ك ولكن ن ا ص غ ي ر قد تشفى ذ ل لو ك أ آخر الغائب ت ص ل م امره يكون الغائب قد تشفى ن الجاني وبناء على هذا فلا بد من ن هذا فلابد ا ا على الغائب الصبي الغائب وبلوغ、الصبيل. ولكن أ م ر سهل قد يتصل ف ي ه ويثبت ر أ ي ه عن البعد أ م ا الصغير فلا بد من انتظار لا حل له فماذا يعمل بالجاني لأنه كان خاتلاً والقصاص قصاص النفس وليس في الطرف ماذا يعمل بالجاني قد يهرب قد يحبس يحبس القاتل إ ل ى ان يزول المانع من حضور الغائب وبلوغ الصبي و إ ف ا ق ة المجنون ل أ ن هذا الرجل جاني قاتل ووارث النجم عليه استحق منه شيئين استحق منه قتله و ا ل ق ت ل فيه يعني إ ت ل ا ف للنفس واستحق منه ا ل م ن ف ع ويتلف نفسه ويوقف منافعه اذا قتل وقفت منافعه خطا وبناء على هذا نحبسه اذا لم نستطع ن ان نتلف نفسه فاننا نوقف منافعه والمفترض به ان يقتل ا ل آ ن لو اردنا ان نقتص منه فاذا لم نتمكن من القصاص الان لمانع من الموانع فاننا نحبسه والحبس لا يوجد فيه شيء لانه مفترض انه يموت انه يقتل فكونه جزءا وتمنع منافعه تتوقف منافعه هذا من حق المجني عليه من حق و ر ث ة المجن ي عليه توقيف ح ق ن منه شيئين ت و منافعه و إ ث ل ا ف نفسه نعم ف إ ذ ا لم نتمكن من إ ث ل ا ف نفسه ف إ ن ن ا نوقف منافعه بحده من أ ج ل ضمان حقوق ا ل و ر ث ة ل أ ن ه لو طرقناه خارج السجن ربما هرب والذي جنى لا يبعد عليه الهرب الهرب اكثر من ا ل ج ن ا ي ة ولذلك يحبس لصالح ا ل و ر ث ة والحاكم حينما يريد حتى, حتى يزول المانع لا يحتاج إ ل ى إ ذ ن الولي ل ن س ب ه للطبي ولا إ ل ى إ ذ ن من الغائب و إ ن م ا يحبسه ل م ج ر د معرفته بالمانع الذي يمنع من ا س ت ف ا ء القصاص الان ل ولا يخلى سبيله بكثير أ ه يهرط قد يهرب ويفوت الحق ويفوت على المنطقة على ا ل و ر ث ة أ و على أ ص ح ا ب الحق لا نستطيع الكثير ما يقتل إ ن س ا ن مكان إ ن س ا ن آ خ ر ولذلك يبقى في السجن الى أ ن يزول المانع كان من المفترض به أ ن يقتل ا ل آ ن ف إ ذ ا لم نستطع ق ت ل ف إ ن ن ا ن ح م س ه حتى نتمكن من قتله ف إ ذ ا كان الوالد واحدا لا إ ش ك ا ل في م س أ ل ة القصاص هو الذي يتخيل إ م ا أ ن يقتص بنفسه على ما سنذكره من تفصيل في من يريد أ ن يقتص بنفسه و إ م ا أ ن يوكل غيره و إ م ا أ ن يعفو على ذ ي ة و إ م ا أ ن يعفو بدون شيء لا اشكال فيه و أ م ا إ ذ ا كانوا جماعه كان هناك عدد من الورثة فيجب ع ل ى من يتفق س على مستوف منهم هو الذي يستوف القصص ا يتصور أن يأتي عشرة أن ويمسك سيفا ليقطع عنق انسان جان فلا بد أ ن يتفقوا س على واحد منهم يستوفي لهم هذا فيما اذا كان القصاص بالسيف مثلا ل أ ن ه لا يتصور أ ن ي أ ت ي ع ش ر ة ليضربوا إ ن س ا ن ا بالسيف لكن لو تصور ا ت ف ا ء ا ل ج م ا ع ة القصاص د ف ع ة و ا ح د ة دون أ ن يحدث تعذيب ل ل م ق ت ط منه فلا مانع من هذا ف إ ذ ا كان الجان ي قد أ غ ر ق إ ن س ا ن ا يمكن العشره ان يغرقوه معا لا مانع من هذا ي س ت م ع العشره على تغريقه إ ذ ا كان ب و ا س ط ة التحريق مثلا يمكن للعشره ان ي خ ت ص و ا منه إ ذ ا كان ب و ا س ط ة إ ط ل ا ق النار يتصور هذا اليوم أ ي ض ا أ ن ي ؤ ث ى ا ا ب ت ل ا ع ويربط بحبل ويسد الجميع الزناد حتى ينطلق الرصاص ممكن هذا متصور ف إ ذ ا كان يتصور استيفاء القصاص من ا ل ج م ا ع ة دون أ ن يحدث فيه تعذيب ل ل م ق ص منه فلا مانع من هذا و أ م ا إ ذ ا كان لا يتصور كما لو كان القصاص بالسيف أ و ب أ ش ي ا ء أ خ ر ى يصعب معها س ت ي ف ا ء القصاص من ا ل ج م ا ع ة ف إ ن ه م يجب عليهم أ ن يتفقوا على واحد منهم هو الذي يقوم بالاستيفاء ف إ ذ ا اتفقوا فلا ا ش ت ا ل واحد منهم يقوم بالاتفاق و إ ذ ا اختلفوا قال ف ب ا ل ق ر ع ة يقرع بينهم و ا ل ن ب ي تخرج ا ل ق ر ع ة له يستوفي القصاص وهذه ا ل ق ر ع ة و ا ج ب ة والتزامها أ ي ض ا واجب القرعة واجبة والتزامها واجب في حالات الاتفاق يدخل في الاتفاق قطعا العاجل والشيخ الكبير الهرم الهم و ا ل م ر أ ة يتفق على أ ن يستوفي ك ل ا ن ولكن في ح ا ل ة الاتفاق ق ر ع ة في ح ل ل ة ا ا يتفق ولا يعطوا القصاص في ع ا ج ز لا يستطيع أ ن يقطف أ و ل ب ق ط ع اليدين مثلا هذا لا بد له أ ن يستني لا يستطيع أ ن يقطف لكن في ح ا ل ة ا ل ق ر ع ة لو أ د خ ل ن ا العاجز ة و ا ل م ر أ ة والشيخ الفاني الكبير ربما خرجت ا ل ق ر ع ة لهم وهم لا يستطيعون ا ت ف ا ق القصاص فماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة الترجيع في هذه ا ل م س أ ل ة اختلف ا ل إ م ا م النووي و ا ل إ م ا م الرافعي رجحا أ ن ه م يدخلون في ا ل ق ر ع ة يدخل الشيخ الكبير وتدخل ا ل م ر أ ة ويدخل العاجل ف إ ذ ا خرجت ا ل ق ر ع ة لهم ماذا نعمل قال ي س ت ن ي ب و ن ما يستوفون ب أ ن ف س ه م ل أ ن ه لو استوفى بنفسه حتى ل و كانت له قدره في ا ل ن ه ا ي ة على الاستيفاء سيؤدي الى تعذيب جاني قد يدخلون في القرعه ولكن لا يباشرون ا ل ا س ت ف ا ء و إ ن م ا يستنيبون فهذه فائده دخولهم في القرعه وذكر ا ل إ م ا م النووي قولا آ خ ر وهو أ ن ه م لا ي ش ك ل و ن مادام سوف لا يستوون ب أ ن ف س ه م ما ي ذ ك ل و ن في القرعه اذا شئت من تتبق و ا ت ب ق و ا ما تريدون ا ل ا س ت ف ا ء ما تذكرون في القرعه الامام النووي جعل هذا القول قولا ضعيفا ً إ ل ا أ ن ا ل أ ك ث ر ي ن من أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم كما قال ا ل إ م ا م النووي في الروضه قد صححوه وصحح أ ي ض ا ا ل إ م ا م الرافعي في الشرح الصغير ونص عليه ا ل إ م ا م الشافعي في ا ل أ م وقال ا ل إ م ا م البلقين من أ ص ح ا ب ن ا ا ل م ت أ خ ر ي ن إ ن ه المعتمد في الفتوى بل ذهب ا ل إ م ا م الروياني من أ ص ح ا ب ن ا ذهب إ ل ى أ ن القول ا ل أ و ل الذي نص عليه هنا وذكره ا ل إ م ا م النووي أ ن ه المعتمد قال ا ل إ م ا م الروياني إ ن القول ا ل أ و ل غلط ل أ ن ا ل ق ر ع ة للاستيفاء من, من الذي من يستوفي منا ف إ ذ ا أ ت خ ن ا الشيخ العاجز أ و المريض ة أ و ا ل م ر أ ة إ ذ ا ادخنا من لا يستطيعون الاستيفاء ب أ ن ف س ه م في القصار ما استفادوا شيئا ل أ ن الخلاف ة من الذي يستوفي و إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة ستستنيب اخر في ا ل ا س ت ف ا ء فليتفق من ا ل آ ن على إ ن س ا ن آ خ ر يستوفي القطط ف إ ذ ا ما رجحه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى هنا في المنهاج رجح أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا خلافه وليس معنى هذا أ ن ا ل م س أ ل ة قد انتهت فأقوال في الأصحاب المسألة هذه متباينا و ا ل م س أ ل ة ترجع إ ل ى ر أ ي القاضي في هذه ا ل م س أ ل ة إ ن رجح عنده قول ا ل إ م ا م النووي رجحه فاكثر ا ل أ ص ح ا ب على أ ن ه م لا يدخلون ل أ ن ا ل ق ر ع ة إ ن م ا وجدت من أ ج ل ا ل ا ت ف ا ء وهم س ف لا يستوفون وبناء ذلك لا يدخلون أ ص ل ا والإمام النووي ومن الله تعالى نظر إلى أن القرعة إلى أجل الحق رحمه نظر أن من حقه ويقول ا ف هذا ا ل ح م به بغض الامام ان وجهه نظر امام ل إ النووي قويه جدا و إ ن كان أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا قد رجح خلاف ما رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى وجهة نظر هذا ليست المسألة مسألة مسألة مسألة رضا الإمام النووي ليست تشفي حق التفاق وانا من حقي ان اتشفى س و ا ن تشفيت ب ن ك و ت ش ف ب و ا س ط ة غيري انا من حقي ان ادلي خ ف هذه ا ل ق ر ا ي ما د ل ن ا ما اتفقنا على ر أ ي فلابد ان ندخل في القرى وعلى كل حال فهذان القولان يعني عندنا في المذهب متعارضان ع م وطبعا نحن في دراستنا للمنهاج والتزامنا به ن ف ت ب ما أ ف ت ى به ا ل إ م ا م النووي في المنهاج ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن على د ر ا ي ة ع ظ ي م ة بالفقه و س ع ة اطلاع في هذا الموضوع فرجح عنده القول ا ل آ خ ر فلا مانع من أ ن يفتي به فهو قول أ ك ث ر ا ل أ ص ح ا ب إ ض و ا ن الله عليهم وليست ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة شهوه وهوى يعني نحن نقول المساله انت بالخيار ان شئت عملت هذا وان شئت عملت هذا يعني يجوز دخولهم في القرى ويحرم دخولهم ما يصير لا يوجد في دين الله تعالى حلال وحرام في شيء واحد إ م ا ان يدخل أ و لا يدخل نحن ا ل آ ن من ذ ر ا س المنهاج وبناء ذلك ن ب ت ي بما ورد في منهاج الامام النووي رحمه الله تعالى نعم. لكن عمرا ما أ ط ا ق هذا أ خ ذ سيفه وقتله فورا قال ا ل ق ر ع ة لك و أ ن ا س أ ق ت ل ه أ خ ذ سلاحه وقتله فورا ما عمل ب ا ل ق ر ع ة فهل يقتص من ع م ر إ ذ ا كانت ا ل ق ر ع ة لزيد وبادر عمرو فقتله ما تحمل ما أ ط ا ق أ ن يقتص له زيد فقتله هو قال ولو بدر أ ح د ه م فقتله ف ا ل أ ظ ه ر أنه ل ا قصة انه ل أ أ ظ ه ر لا قصص لا خصاف عليه. ليش؟ لا قصص عليه ل أ ن ه صاحب حق وفي الأصل و في ا ل أ ص ل صاحب حق هو ع ف ر الان في كونه قد خالف ا ل ق ر ع ة ل أ ن ن ا قلنا ان ا ل ق ر ع ة و ا ج ب ة والتزامها أ ي ض ا ً واجب لكنه بادر فقط قصص ما في قصص له حق في القتل ف أ ق ل ما يكون يكون مانعا من قتله ف وللباقين ا ب ا ا ق و ن ذهر ق وهم هكذا على القرى قصص ا ل ذ ي ة من ش ر ك ة الجاني الان الجاني ما هو بس قتل و ايضا فيدفعوا ا ل د ي ة نحن قلنا ا ل د ي ة توزع على و ر ث ة ا ل ق ص ا ص بقدر أ س ه م ه م فهذا قتل سقط حقه ل ل ا ف لقلنا له الربع من الميراث. حقه خطعا ولا به. بقي ثلاثة وأربعة. قال ورثه لابد ان ياخذوا ثلاثه ارباع الديه من ت ل ك ه الجاني الذي قتل قتل كيف ي أ خ ذ منه الديه قال وقتل ليس بما اتفقوا عليه ليس بمستوفي القصاص هذا القاتل كرجل أ ج ن ب ي لو اننا كان لنا قصاص على أ ح د من الناس ثم جاء اجنبي وقتله نحن ما ق ت ل ن ا ل ا ن قتله آ خ ر فنحن نطالب بالديه ف إ ذ ا قام واحد منا ممن لم تخرج له ا ل ق ر ع ة وقتله م ع ص ي ة عصى هذا سقط حقه ولكن نحن لم يسقط حقنا ومن حقنا ان نطالب بالديه من تركته ف ي أ خ ذ و ن قسطهم من الديه من تركه الجاني والجاني الذية يسعى وذاك اجلعنا في درم لم نختص منه ولذا فقط ا س ت ك ب ن ا ص ي ة وليس عليه شيء قال لا وارث الجاني يطالب الذي بادر فقتل ب ا ل ق ص ط من ا ل ج ن ا ي ة نحن حقنا مع الجاني نحن الذين لم نتمكن من القصص وضاع حقنا ل م ب ا د ر ة واحد ممن لم تخرج له القرعه نحن يتعلق حقنا مع الجاني أخذنا ق ص ن ا من الديه من تركه الجاني وذاك الذي بادر تصير ع ل ا ق ة بينه وبين وارث الجاني فيطالب بحقه من المبادر إذاً ذلك وارث الجاني لنا الجاني علاقة بينه وبين المبادر نعم. يعني لا تكون علاقتنا نحن مع المبادر كما لو قتله أجنبي. هل نقول الأجنبي تعالى أعطينا الذية؟ لا وبعد وبين تكون لو نقول تركة تصير قتله هل أجنبي من بينه نعم يعني نحن يتفع مع تبقى علاقتنا مع الجاني و و ا ر ث الجاني هو الذي يحاسب الاجنبي أ ج ن ب ي تقول ت له ع ل قتلت بغير حق إما أن يأخذ منه الدية وإما أن يقتله ونحن لا علاقة لنا ل خي يأخذ بغير أنت أن إنسانا منه أن ونحن حق إما وإما بهذا ا ر ل ل ا ا ث ي الجاني علاقتنا مع الجاني. وكذلك لو ا واحد منا ما تنتقل العلاقة د ر فقتله تنتقل ب ن ن ا و ا ل ع ل ا ق ة التي بيننا وبين الجاني لا تنتقل منه إ ل ى المبادر بل تبقى ا ل ع ل ا ق ة معه وبعد ذلك وارث الجاني يتكلم مع هذا المبادر إلى الآن ما في إشكال فإذا الآن لا عليه لأن له القصاص القصاص ولكننا القصاص ما قصاص حقا لا فإذا أحد الورثة القصاص عنه فنعرف أن من عن الجاني في في فتقط يتجزأ أفقط حقه فقط القصاص أحد القصاص ما عديه اذا اتفق الجميع فلا بد من القصاص إ ذ ا كان واحد غائب ي ع ن ي قلنا ان ينتظر على التفصيل الذي ذكرنا ولو أسقط واحد من الوركة ممن له الحق الإسقاط أسقط أنا أريد أن له لا. لا يعني ثلاثة ثلاثة أرباع سقط القصاص واحد الآن ما القصاص من ممن آخر ثلاثة ثلاثة في عليك في لي القصاص القصاص يعني تقول تجدها أرباع القتل ما ي ص ي ح هذا ما يصير غير قابل للتجزئه في د ي ا فلو أ ن بعض ا ل و ر ث ة عفا عن حقه في القصاب إ ل ا أ ن أ ح د الورثه قام وقتل الجانب بعد عفو بعض الورثه ة السورة قرعة الأولى ما عفى أحد. عملوا القرعة, خرجت القرعة لزيت فبادر لزيت وقتل ما يقتل فرجت أحد عمرا عفى ب قول الآن واحد بعد أ ن عفا بعضهم بدل ا ر و قتله ماذا يلزمه الاخر يلزمه ا ق ت ص ا ص سواء علم بعفوه أ م لم يعلم بعفوه لانه الان قتل, لا قتل انسانا لا يستحق القتل هذا إ ن س ا ن عليه مال في ذمته ا ل آ ن مترتب يجب عليه ف ع ه ولا يقتل به م دام عفا بعض الورثه ترتب في ذ م ة الجاني مال يدفعه تدفعه ع هو أو ا ق لكن ة المم صار المصنوب الآن المال فلا يقتل منه قتله قتله بادر به فقدمه فقد و يعترض على هذا بنظير له نظير سبحي عندنا نظير سبحي لهذه ا ل م س أ ل ة مشكل عليها ولو ا بادر بعد العفو وقتل يقتل سواء علم بالعفو أم لم يعلم ليش س و ام ء ع ل أم لم يعلم إذا علم ماشي فإذا إذا ماشي قال أيضا、يقتل. بادر القطاب لما لا الوثيل وقتلنا إنسانا القطاب علم يعلم يعلم لم يقتل وقتل يقتل ولو لم له يقتل وقد قلتم في في في حق وقد وهو فذهب ل ي ق ط د بعد أ ن ذهب ع ز ل ن ا وبعد أ ن ذهب ليقصدت امامكم جميعا قلت انا عزلته عن ا ل و ك ا ل ة عزلته والوكيل ع ن د ن ا في الفقه ينعزل ليس من س ا ع ة بلوغه أ م ر العزل و إ ن م ا من س ا ع ة العزل يعني لو أ ن ن ي وكلت إ ن س ا ن ا ببيع س ي ا ر ة فذهب ليبيعها وقبل أ ن يصل إ ل ى السوق عزلته ا ل آ ن يعتبر منعزلا وبيعه يعتبر بيع فضولي لكنه لا ي أ ث م ل أ ن ه ما علم لكن يترتب على هذا أ ن ن ي من حقي ما دمت قد أ ش ه د ت على هذا العزل أ ن أ ذ ه ب إ ل ى القضاء أ و إ ل ى ا ل ش ر ط ة و أ ق و ل لهم هذا الرجل حينما باع ا ل س ي ا ر ة لم يكن وكيلا فيذهب الشرطي و ي أ خ ذ المال مني وي... وي... ويذهب إ ل ى المشتري ي أ خ ذ منه ا ل س ي ا ر ة يرجع إ ل ي ه ماله ويرجع إ ل ي ه ا س ي ا ر ت ي ل أ ن البيع لما وقع وقع بعد عزل الوكيل وهنا أ ي ض ا لو أ ن ن ي عزلت الوكيل في القصه العزل ما يقع بعد بلوغ العزل للوكيل و إ ن م ا من س ا ع ة العزل عزلت اذا صار معزولا إ ن علم الوكيل ب ا ل ع ز ل وقتله فيقتل به قطعا لانه جاري جناية وأما جديدة وقتل لم يعلم إذا ق اذا ل لا يُقتل إ لم يعلم وقتل لا يُقتل إذا إن علم قتل لم يعلم لم يُقتل وإن إذا وهنا إذا إن بادر أ ح د المستحقين بعد عفو أ ح د ا ل و ر ث ة فقتل الجاني إ ن علم بالعفو فلا إ ش ك ا ل قتل و إ ن لم يعلم قال ايضا قتل لماذا لم ت س و بين الصورتين بين ص و ر ة الوكيل إذا حالة العلم قتل في عدم وبين ص و ر ة الوارث إ ذ ا قتل في ح ا ل ة عدم العلم مع أن حق ان ل و أقوى ا ر ث م حق الوكيل أو الوارث ك ي ل أو ل و ا أ ق و ى من الوكيل ذ ل ك يقتل ب ا ل و ك ا ل ة وهذا يقتل ب ا ل أ ص ا ل ة فلماذا قلتم إ ن الوكيل ة لا ي ق ص منه ومبادر ا من ا ل و ر ث ة ي ق ص منه قال فان كبير بين ل ص و ر ت ي وإن كان يتبادر إ ل ى الذهن ل أ و ل ا ل أ م ر لمن لاعم عنده ان الصورتين متشابهتان قال يقدم القتل ليقتل الورثة الوكيل يجوز له أن يقدم على القتل ولا له الجديد يجوز وذهب ومنان على يتوقف يحتاج أن من ذلك ففلا فيقتل هو مفوض بالقتل وبناء على هذا إ ذ ا لم يعلم عدله سيباشر القتل الذي كان قد فوض به سابقا ولا يحتاج لابن جديد و أ م ا ا ل و ر ث ة ل ل ق ط ا ف لا يحق ل أ ح د منهم أ ن يقدم على القتل إ ل ا إ ذ ا أ خ ذ إ ب ن ا من الجميع إ م ا بالاتفاق س و إ م ا ب ا ل ق ر ع ة فكونه ب ا د ر وقتل هو الذي جنى على نفسه كان من المفترض به قبل أ ن يقتل أ ن ي س أ ل فكونه لم يعلم بعفو البعض هذا بسبب جهل بسبب إ ج ر ا م ه هو الذي لم لا يعلم يريد أن يعلم كان من المفترض به أ ن ي س أ ل هل تسمحون لي هل تريدون القصاص هل تريدون العفو ف إ ذ ا اتفقوا على شيئا نفذت فكونه لم ي س أ ل أ ح د ا وبادر فقتل ف إ ن ه يقتل هذا هو الفرق ما بين ا ل و ك ي ل وما بين المبادر من ا ل و ر ث ة نعم وهناك قول ضعيف يقول إ ذ ا لم يعلم بالعفو ف إ ن ه لا يقتص منه إ ذ ا لم يكن هناك قاض قد حكم ب ا ل ق ت ل وعلى فهذا قول ضعيف اريد أن أفصل لك سيد إ ذ ان قتل إ س افصل ن آخر و ا ت ق ق الورثة على أنهم س ي ت و ن نحن ما ز ن الآن ا الصور ا حتى ت ت ل في م به ص و ر ة و ا ح د ة ولكن تتولد منها ت ه ا ؤ ل ا ت او صور اخرى لو اتفق ا ل و ر ث ة على القصاص واتفقوا قالوا و ف ك ل ن ا زيدا بالقصاص هل يقوم زيد فورا ويمسك الجاني ويقتله قال لا هذا يصير فوضى بعد ذلك في العالم اذا امور ص ا ر ت هذه إذا الامور ط ر ي ق ة ا ثارت او صارت بهذه ا ل ط ر ي ق ة يصير فوضى قال لا بد من اذن من الامام بعد ان تثبت ا ل ج ن ا ي ة أ و ل ا لا بد من إ ث ب ا ت ا ل ج ن ا ي ة هذا لا بد منه ليس بمجرد ا ل قتل يقتل ا ل إ ن س ا ن لاننا م ن ع ل ا م ن قتل ق ط ا ء ما قتل عمدا حتى ولو قتلت ا ل ق عمدا لا بد من إ ث ب ا ت هذا في القضاء اذا لو قتل إ ن س ا ن آ خ ر وجاء ابنه ابن ا ل م ق ت و ل وقاله الجاني أ ن ا قتلت أ ب ا ك متعمدا فقام و ق ت ل يقتل الولد ل أ ن ن ا كيف سنثبت أ ن ه قتله متعمدا ما يستطيع إ ث ب ا ت ه ما يستطيع إ ث ب ا ت ه ا ل آ ن الشيء الذي نراه أ م ا م ع ي و ن ن ا أ ن الولد قتل هذا القاتل ل أ ن ه قتل أ ب ا ه عند الله تعالى يوم ا ل ق ي ا م ة ما يقال إ ن ه جاني إ ذ ا كان قد سمع من هذا قال انا قتلت أ ب ا ت عامدا متعمدا مع سبق اسره ل بدون ش ب ه أ ك د له فقتله أ م ا عندنا في القضاء في الدنيا لو فتحنا هذا الباب لكانت الامور ب ا ل د ع و ة هذا الولد الذي قتل لا بد له أ ن يقلق اذا ما ثبتت عندنا ا ل ب ي ن ة ف إ ذ ا الامر ليس بمجرد القتل يكون خطا لا بد أ و ل ا م باثباته ب ا ل ب ي ن ة ف إ ذ ا ثبت ب ا ل ب ي ن ة وقضى به القاضي ف ع ن ي ثبت ب ا ل ب ي ئ ة انه قاتل ليس بمجرد الثبوت أ ي ض ا ي ق ص من الجاني لا بد من إ ذ ن ل اما ب د ن إذن إ م من ا ل إ م ا م و إ م ا من نائبه أ و من القاضي أ ن يقول ل ل و ر ث ة لوارث القصص قم فاقتص بالمواصفات التي تذكر في ك ي ف ي ة القصص والمراد بالامام إ م ل إ ا م ا ل أ ع ظ م أ و نائب وكذلك القاضي كما قلنا يصح له أن يأذن للورثة أو للوارثة ولا حضور حضوره كما يكفي لكن يأذن إذنه القاضي قلنا له بالاختصاد الإمام بل يصحف يفترس يسن أن او حضور القاضي و ا ق ع ة القصاص انه الذي أ ص د ر ا ل أ م ر او حضور نائبه وحضور شاهدين أ و حضور عدد من أ ف ر ا د ا ل ش ر ط ة أ و اعوان ل القاضي حتى ي ش ه د هذا ا ل أ م ر حتى لا تكون ا ل أ م و ر فوضه ى قال ويؤمر المختص منه قبل المختص بصلاة وبالوصية بماله, بماله أو بما له وما له ل ويؤمر يومه أو يختص يؤمر ي منه منه أن ع عنده يريد أن يوصي به يوصي اذا كان عندو مالد ي يريد أ ن يوصي ا ل آ خ ر ي ن بها من أ ج ل ان تسدد أ ي ض ا يوصي بما له ويوصي بما عليه من أ م و ا ل ه التي له أ و عليه ويؤمر ب ا ل ت و ب ة ويساق إ ل ى القصاص برفق وتستر عورته وتشد عينه نعم و ي ت ر ك و ف في ح ا ل ة ي د ه ل فيها قتله إ ن كان بالسيد فهناك وسائل نحن اليوم لا نعرفها أ ن يكون ممدود العنق أ و ما شابه له اليوم لا نعرفه أ م ا عند الجلادين الذين كانوا يستعملون القصاص ب ا ل س ي ف عندهم وسائل خ ا ص ة يستطيعون ب و ا س ط ة أ ن يجعل ا ل إ ن س ا ن ممدود العنق ل أ ن ه يخشى إ ذ اذا إ أ م س ك ر أ س ه ورفع كتفيه الى ر أ س ه أ ن يقطع ر أ س ه من النصف ما ب ق ط ع العنق فيتعذب ربما لا يموت لو غتر أ س م ث ل اعلى رأسي مثلاً بتر أ ر أ س ه فيكون في ع ن ي ي ب و ض ع ي ة وهيئه يسهل فيها في القصاص منه حتى لا يتعذب طبعا يجب الآن لما نسمع هذا الكلام نحن كلنا في نفسنا شيء من الرحمة نحو هذا الإنسان نسمع يسهد هذا في شيء نذكر نحو ولكن هو ويتم ورمل أن أنه قبل قبل قليل قاتل أ ف س د أ م ة لهذه ا ل ج ن ا ي ة ولذلك ا ل إ س ل ا م ما يرحمه نهائيا وهذا هو القصاص العادل هذا هو العدل في تطبيق ا ل أ ح ك ا م فما أ ن ه جنى لابد أ ن ن ق ص و عليه وأن ن ق ص منه حتى ت ش ت ب ي نفوس ا ل آ خ ر ي ن وتستقر الحياه ة الإنسانية وإلا الجاني لو علم ن أ إ ذ ا جنى ما يحاكمه أحد د خ ل ا ل س ج ن وعلى س ا ع ا ت ي خ ر ج ب س ن د ك ف ا ل ة من قبل ا ل آ خ ر ي ن يكون على كل إ ن س ا ن ان يقتل أ ي إ ن س ا ن أ م ا لو أ ن أ ح ك ا م الحدود والقصاص كان يطبق والله لقلت ا ل ج ن ا ي ة أ و لكادت تنعدم كما عدمت في مجتمعاتنا في يوم من الايام أ ي م من الإمام فإذا لم إذا إذن فإذا نرد ل إ ا وبادر يكون عاصيا م وسنتكلم يكون عنه طيب إ ذ ن ا ل إ م ا م في كل حال لا بد من إ ذ ن ا ل إ م ا م في بعض ا لا ح ل لا ا ت يوجد إ م امام م يوجد إ ا م و إ ن س ا ن ثبت عليه الجنايه قطعا بلا ي ب ة أ و شك ماذا نعمل قال يستثنى من إ ذ ن ا ل إ م ا م صور منها ما أ ش ك ر بعض الصور منها قال اذا انفرد بحيث لا يرى ما احد عنده و ا ل ج ن ا ي ة ث ا ب ت ة قطعا أ و كان ب م ك ا ن لا يوجد فيه إ م ا م ويعلم ََََْ ن َّ ه ُ لا َ يترتب َََُّ على ََ القصاص َِْ من َِ الجاني َْ ضرر ٌَ فاذا كان يترتب على القصاص من الجاني ان اقتل به انا ما سببت شيء من هذا القصاص بالعكس زدنا الوضع سوءا وجدنا الامر فسادا كنا بقتيل بقتيلين لان القاتل سوف يقتل مره ثانيه فإذا كانت إنسان لحيث لا يوجد ا ل م ج ن عليه أ و ورثته من القطاط فلا مانع أ ن يقتص بغير إ ذ ن ا ل إ م ا م بعد ثبوت الجنايه ة الشرعية بالطرق ذ ا كله نقوله بعد الجناية بالطرق ع د ثبوت ج ن ا ا ي ة ب ل الشرعيه ة فإذا استقل غالث المجني ل ع أو المجني عليه في حالة القطاع بالطرق مثلا إذا استقل القطاع استقل بالجنا... بالقطاع عليه متحق في بمجرد ثبوت ا ل ج ن ا ي ة أ خ ذ سيفا وقطع يد الجاني ا مثلا, مثلا أو الوارث بمجرد الوارث ثبوت الجناية سلاحا أو أخذ و قبل ت ل الجاني ق أن يأذن الإمام قلنا الإمام ان ل إ م م ا ا قبل ق ل ياذن ل ل ب د من إ الامام إ م في ل ك ا الذي إمام الأمر فيه إلى الإمام ماذا ن يمكن أن يصل إلى نعمل فيه قال عذر وعذر يوجد فيه فيه فيه أو لأنه قتل قبل إ ذ ن ا ل إ م ا م يعتدى على حق ا ل إ م ا م في إ ذ ن يعذر في, في ابتياثه على ا ل إ م ا م لكن يلزمه القطار لا ل أ ن ه حقي انه سيقتل سيقتل لكن كان من المفترض به أ ن يصبر حتى ي أ ذ ن ا ل إ م ا م فكونه تعجل وقتل ف إ ن ه يعذر نحن قلنا ا ل إ م ا م ي أ ذ ن بالقطار لمن ي أ ذ ن ا ل إ م ا م قلنا كل واحد من ا ل و ر ث ة له الحق و ا ل إ م ا م حينما يريد أ ن ي أ ذ ن بواحد بالاستيفاء يأذن لنفرض بكل... أ ي واحد م الورثة ان ا ل و ر ث ة ق ا ل ا ل إ م ا م نحن لم نتفق ولم نرضى ق به أننا على هذا. لا معنى لمن ا ياذن ع م ل ا ل إ م ا م قال و ي أ ذ ن ا ل إ م ا م أ و نائبه أ و القاضي الذي أ ص د ر ا ل ح ك م وكان من حقه أ ن يصدر الاذن بالقصاص قال ويأذن الإمام ويأذن أ ه ل في نفس ليس أهل المراد به أ ه ل القتيل لا المراد به ان يكون أ ه ل ا ب ا ت ف ا ذ قطاط من ا ل و ر ث ة إ ذ ا كان الانسان ضعيفا أ و جاهلا لا يعرف كيف يقتل ايقدم على القتل قطاطا ع ع ا لا واحد إنه أ لا س ي ن ممن ذكر ما في ا ل س و ر ة ا ل س ا ب ق ة الذي لا يدخل ق ر ع ة الشيخ الهرم او ا ل م ر أ ة أ و العاجل ليس من هذا ا ل ق ب ي ل ولكننا ما نستطيع أ ن نتوفي س ا ل ق ص ا د ما عندنا خبره بهذا قال ا ل إ م ا م إ ذ ا أ ذ ن ي أ ذ ن ب أ ه ل في نفس ه إ ذ ا طلب ذلك قال انا أ ر ي د أ ن أ ق ص د ما اسمح ل ل ج ل ا ل أ ن ي ق ص أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ق ص د ق ا د إ ذ ا كان أ ه ل ا يجوز ل ل إ م ا م أ ن ي أ ذ ن له واحترز ب ا ل أ ه ل عن غيره كالشيخ والزمن والمراه أو واضف إ ل ي ه ا من لا يستطيع أ ن يقتصه ليس من الضروري أ ن يكون كبيرا في السن أو امرأة او م ر أ أ ة عاجز إ ذ ا كان جاهلا ب ك ي ف ي ة القطاع وما يستطيع أ ن يتمه أ ي ض ا ما نعطيه السلاح حتى يستوفيه بنفسه وكذلك ممن يمنعون يمنع الزمي في استيفاء القصاص من المسلم كيف يكون هذا وقد قلنا نحن لا يقتص للزمي من المسلم قال فيما لو قتل ا ل زمي زميا ثم أ س ل م الزمي القاتل كنا إ س ل ا م ه لا يمنع عنه القصاص ل أ ن ا ل ع ب ر ة ب ح ا ل ة ا ل ج ن ا ي ة وليس ب ح ا ل ة القصاص ولو أننا ا لجعلنا ا ت ص ف بنفسه ل سلطه ت ع ا للكافر ى ق ا ولن يجعل الله ل ي ن على المؤمن ي سبيلا ن فلا يجوز ان يسلط كافر على مؤمن وبناء على هذا كما ان الامام يمنع من ليس اهلا للاقتصاص يمنعه من استيفاء القصاص كذلك يمنع ذميا من الاستيفاء من مسلم وكذلك لا يجوز لمسلم لنفرض ان اذا ل كان القطط من مسلم إذن الإمام اذا ل إ إ م م ا أ ر ا د أ ن ياذن يجب عليه أ ن يراعي هذه ا ل أ م و ر أ ن ياذن ل أ ه ل في الاستيفاء والا يكون لذمي فيما إ ذ ا كان المختص منه م س م ه هذا ب ا ل ن س ب ة للنفس و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ط ر ا ف لو أ ن إ ن س ا ن ا جنى على طرف أ ن ا من ح ق أ ن أ ق ت ص إ ذ ا جني على طرف عندي م ن ح ق أ ن أ ق ت ص أ ن ا الذي أ ط ا ل ح في هذه الحاله و ر ث لا ع ل ا ق ة لهم في هذا أ ن ا الذي أ ق ت ص ل ن ف س ي في الطرف قال لا في النفس نعم ل أ ن ن ه ا ي ة ا ل أ م ر سيقتل ربما انت تخطئ في ض ر ب ة السيف ربما تخطئ في إ ط ل ا ق الرصاص ولكن في ا ل ن ه ا ي ة سيموت فيموت فيموت ما في اشكال أ م ا في الخصاص في الطرف لا الخطا... يمكن ان نقطع يد الجاني وقطع اليد ليس بامر ل أ السهل كما ذكرت في ا ل م ر ة الماضيه الآن. لو ل الآن ح ا م أ ت ي ن ا بخروف ا نريد أ ن ن ق ص ل أ ع ض ا ء ه بعضها عن بعض ما نستطيع نتعذب لا يمكننا بينما اللحام وهو م غ ب ض عينيه يعمل هذا و ك أ ن ه يقطع في الحرير م ه ن ة وعمله والجلاد كذلك عنده خ ب ر ة يسحب اليد أ و ل ا بطريقة عرف كيف ما تعمل وبعد ذلك يحزها وكانه يحز لحما ولا يؤثر على ب ق ي ة اليد ابدا بينما لو ترك ا ل أ م ر بالمجن عليه ربما ادى به إ ل ى الموت قال ولذلك ا ل إ م ا م ياذن في ا س ت ف ا ء القصاص ل أ ه ل إ ذ ا كان في ا ل ن ب س و أ م ا إ ذ ا كان في ا ل أ ط ر ا ف فلا يؤذن له في ا ل ط ر ب ل أ ن ه لا يؤمن منه الحيف والجو وايذاء النجم عليه بترديد السكين أ و اخذ من الطرف ا ل ل ي م ق ت ر ب ا به انه لا يقطع إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقطع اليد من ا ل ك و ة ثم أ خ ذ جزءا من, من عظام الساعه ل مثلا على وبناء ذ ا قال لا ي مثلا ك يوكل وكذلك ن منه يريد أن مانع أن مانع أنه بنفسه المنافع أما م يشهد هذا بهذا يباشره يريد يريد خبيرا الأخرى جلادا لا لا فلا قال ل ع ي ن وفخاه عينه ويضع عينه في يده في عين الجان ويقراها قذف لان هذا أ ي ض ا ربما وقع فيه حيث وجور فلا يمكن منه بل لا بد له في هذه ا ل ح ا ل ة من توكيل الخبير الذي يقوم بمثل هذا العمل أ ذ ن ا لاهل إ م م ل أ أدن لأهل في ا س ت ف ا ء القصص ب ا س ت ف ا ئ ه ظن فيه ا ل أ ه ل ي ه ف أ ذ ن له فقام أ ر ا د ان يضرب رقبته فاصاب غيرها كان ضربه كتيفه. ضرب كتفه ما قطع راسه قطعه من كتفه قال كان ضرب, ضرب كتفه عمدا اعترف قال عذر بتعته و ع ذ ر ما م ا ضرب كتفه لكنه ما م ا قال ضربته عمدا、أنا. يريد ان يتشفى ز ي ا د ة ز ي ا د ة عن حق هذا هذا هو الظلم ا ل آ ن ولكن لما ظلم في هذا القصص و ع ذ ر ف ا ل إ م ا م لا بد له ان يعذره ا ل إ م ا م في هذا فالتعذير يرجع إ ل ى ا ل إ م ا م على ما س ن د س ه في ك ي ف ي ة التعذير لكن هل يعذير ا ل إ م ا م يقول لك لا تقتص منه قال لا حقه أ ن يميته ولا ن خ ط أ في هذا لا بد أ ن يحاسب عليه سيعذره ا ل إ م ا م فيه ولكنه لا ي ع ذ ل ه نعم ولم يعزله قال لوجود ا ل ا ه ل ي ة و إ ن تعد ى بفعله هذا ل أ ن ه ما أ ز ن ا اقوى الا ل أ ن ه أ ه ل وكونه تعد بهذا العمل لا يكون سببا في عزله لكنه لو قال ما قالنا ضربته في كتفه عمدا قال اخطات ل أ أردت أن ل ع ن ف ر ام ليست صحيحه اذا كانت دعواه صحيحه يعزله القاضي اذا قادرته ل ب عمدا لا يعزل لانه أهل سيعزله بالمره الثانيه لا سيما ان الامام سيعزل على هذا العمل يخطئ ق في ا ل ث ا ن ي ة قال و بناء على هذا ف إ ن القاضي يعجله ولا يسمح له ب م ت ا ب ع ة الخطاب بل لا بد له من التوحيد ل ي ق ص ص الاهل أ ه منه ل ل إ أن القاضي لا ي ع في ا س و ولا ر ة الثانية يعجله يعزله إنه منه ا ولا ا تعدى تعمل هو ك يريد قطع العنق ل ن ك أخطأ وما استطاع أن استطاع وما يعمل هذا لكن التعذير لا يسقط بمجرد ا ل خ ط أ بل لا وجب من, يح... من أ ن يحذف أ ن ه أ خ ط أ لعدم تعذيب هذه ا ل ح ا ل ة ف إ ذ ا حلف سقط عنه التعذيب وجرة اجره ل ل ا د ن ف ض الآن أننا استفقنا القطاع على الجلاد الذي و هو... الجلاد ذ ي يستوفي و القطاع ة ا ج ل على من؟ على الجاني؟ أم على عليه؟ عليه علاقة علاقة على الجلاد الجامي المجني قال المجني يشئلوا يشئلهم الجلاد الجامي من؟ أم وجرة وغيرته وجرة في ماله نعم قال و ا ج ر ة الجلاد على الجاني ا ل م و ت ر على ا ل ط ف ي ح هذا إ ذ ا لم ينصب ا ل إ م ا م جلاد أ م ا إ ذ ا كان هناك موظف ف ل الاشكال أ م ا إ ذ ا مات موظف و ا ل و أو ر أ ة مستحق ا ل خ ص ا ط لا يستطيع التوفيق بنفسه و حتى جلاد ا ج ر ة الجلاد على الجاني ل أ ن ه هو المتسبب في هذا و ا ح د ة ب و ا ح د ة و ا ل بادئ موظف